اتفرج يا سلام على الدنيا يا سلام يا ما فيها يا سلام يا سلام يا سلام يا, سلام يا سلام. يا نور في زمان ينزل وادي يا زمان الحلوه لي الحب الجاني ما كان زي الهوا والنور لوحك التاريخ يا زمان اجمل حروف واسطور دلوقتي خلاص ما بقاش وبكل سهوله يلا خلاص الحب زمان يا بنات ما داي مثلا قيس وليلى المشهورين اتفرج يا سلام على ليلى يا سلام وقيسها يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الليل يا ليل اشتك من كتر آهاتي غدد شعري ولوعاتي والبد علي يا أبك يا روحي كم جئت ليلة بأسباب ملفقة ما كان أكثر أسبابي وعلاتي ليلة من البارد الآتي أقيس أرى ماذا وقوفك في ساعة متأخرة خلصت من بيتنا النار من غيرك يحمي الهمي وابدالك مطلوب من الجار جيت من بيت عمي ليلى اعادي اديني جيت أتل ابن عمك حود كابري إن <تصفيق> نرفقه قام للجبل اسألي عن اللي جرى الحالي قصر بكايا فيه وصوب علي حالي وحكت للدنيا على حبي وحبي وشكت للدنيا من اسود قلبك احنا بنات الارب والدنيا لنهرب من هنا ونعيش حياتنا لوحدنا نسعد شبابنا وحبنا ده احنا تلقنا لبعضنا قيس ام بقيس جئت تطلب نارا ام جئت مغفلا وحمارا الحب تمام للوحيد كان حب تمام للوحيد يا جلال في وكان الحب في الأول يزيد البعد لو طول وكان القلب لو يعشق يعيش ويموت ما يتحول دلوقت القلب يساعة اتنين ويحب وينصف غمضي طعن فين حب زمان يا بنات راح فين تايمن في العاشقين الوالهنين جي وبطرة وحب عن طنيو المتين اتفرج السلام جي يا سلام عن يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام, يا سلام على تويت كلموه سما وطعا يا ولادتي ويشن حادث نصر مهود بشرة فرح بشرة اناه يلا ضم مني عليك انا شايفه النصر يا انطوني باين في عيني احكي لي قول حربت بلادي يا حياتي يا سكن قلبي وضلوعي وجيت عندك يا مولادي أقدم طاعتي وخضوعي غرامك كان سلاح ماضي كسبت الحرب بغرامك مدام راضي يا أنا راضي وأتقلم لأمي هزمتهم وسبناهم ما بينات لا وبين ومن بكرة حنلقاهم في روما يلبسوا الضرحة يا من نشرب الخمراء على القيظ على حب الغرام النصر كان كل يوم على, على, على البشره على حبك مولاتي على العتاب على الأبر كان زمان الحب قليل ولا يغلبوش الجهو المال وكل عاش قلبو يميل يصبح مسل بين زي من في العاشين الوالهنين نيي جوليت ويا رميو المشهورين اتفقر يا سلام على جوليا يا سلام في يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام, يا سلام og gitt Ahelel, Ahelel, Bih, Bih, Bih, Ghali Elly msaheerni, msaheerni laiali Ena gaya, Ena gaya Ta'ali, ta'ali, ya haiaati وكل أمali ده اللي وقفة تغني معاه منزل لذي ترقصي وياه ده حبيبي رمي لنا بوان ليلة قوسودة سودة ان شاء الله هو انت ابن عمال مالتكرني امها ان كنت شهم صحيح وعايزها امسك لي انا السيف وبارزني ولو غلبتني اتجوزها من يا كنت نفس لكن صابتني هديمة الهي ما يكسبك يا رمي ويا ابني حليمة